حالو السلام عليكم عيد مساء مساء خير مساء خير مساء خير سيانقا اه أفهم أخي مو جوال محمد قال لي يمكن جوال يمكن لا هذي جوال محمد أو لا؟ ايه يمكن جوال يمكن لا اكيد اكيد نص طيب من انت؟ انا انا, أنا يمكن خويه ويمكن يمكن ما انا خويه طيب انا ابي محمد مو تنبك محمد؟ هو راح يميتهم يمكن يجي يمقل ميت يمكن هو هو هي يخس بالله أسهل الزاج لا عايش او خسيان قاب يا ابنت او خسيان قاب طبعا ممكن اقولي الكلمة قولي قولي بالله يا حياتي انت صاتك يجنن انتي خسيانة امك مجنن لا اتكلم جد واني بعد اتكلم عم بعد انت شغل ولا فاضي لا يمكن فاضي مقل معاشق بهنية يمكن سحب جانب